سبعت في الآخر Toen de nacht het tevreden, toegankelijk, koren, wel aijbarend. Je mantel jeen, opa, ik Mmm. <tries> Belu di man alberari, bij Godakarbi, Yeah ونعم العون لي انت اذا ما شئت كان الخير في ما شئته انت فانت الواهب النعمى وأنت البارئ الأسمى وأنت المرتجى حلما وأنت المرتضى حكما إلهي في دجالين وفي إشراقة الصبح وفي تغريده العصفور حول الجدول السمح رأيت الحسن والحسنى وسر الكائن الأسنى وما في الكون من معنى عميق يغمر الكون. أنا يا رب بين يديك في بعدي وفي قربي وبين يديك مهما كنت في شرق وفي غربي، فيا رب السماوات، ويا سر الهدايات، لك الماضي، لك الآتي، فهبني خير غاياتي، إلهي أنت لي عون، ونعم العون لي انت إذا ما شئت كان الخير يا الله ما شئت هكذا أيها الإخوة المؤمنون بهذه الابتهالات التي قدمها الشيخ محمد علي جابين ناتي إلى هذه المسية الدينيه التي نقلناها لكم من هنا من مجمع البر والوفاء لمدينه طلخة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية